Book two Five in five خمسة وخمسون. خمسة وخمسون. Werk العمل. العمل What do you for a liever? What do you for a liever? ما هي وظيفتك؟ My man is وظيفة زوجي طبيب. وظيفة زوجي طبيب. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Ons sal binnenkort ons pensioen ontvang. Kareben sanatakaad. Kareben sanatakaad. Maar belasting is hoog. Lakin al daraib moortafia. Lakin al daraib moortafia. En medische versekering is dier. والتأمين الصحي مكلف والتأمين الصحي مكلف wat wil تريد ان تصبح يوما ما ماذا تريد أن تصبح يوما ما ek wil أصبح 'n ingenieur word مهندسا اريد ان اصبح مهندسا اكفيل يونيفرسيتايت توغان في الجامعة اريد ان أدرس في الجامعه انا طالب متدرب انا طالب متدرب اك فيردين نيه لا اكسب الكثير لا اكسب الكثير ik doen mijn internship in die انا اتدرب خارج البلاد انا اتدرب خارج البلد هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل ايكيت اوولكه كوليغاس لدي زملاء لطفاء لدي زملاء لطفاء نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا نذهب دائما وقت الظهر الى الكافيتيريا Ek is op soek na werk. Abhathu aan waziefe. Abhath aan waziefe. Ek is al 'n jaar waardloos. Sarali aam aatil aan al amal. Sarali aam aatil aan al amal. Daar is te veel werklose mense in die land.